بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تباركَ نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له في الملك الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرًا وَخَلَق ق شيءَ فَقدَهُ تَقذير وَاتخَدُ مادُه آهََ لا يخلقونَ شَئ وَهُم يخلقون وَاتقَد مادُ آهَ لا يخلق شَئ وَهُم يخلقون وَلا ي يكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياه ولا, نشورا ولا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون وقال الذين كفروا لقد جاءوا ظلم وزورا لقد جاءوا ظلم وزورا وقالوا اساطير الاولين اكتتبها وقالوا لا عليه بكره واصيلا هي لا عليه بكره واصيلا قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض قل الذي يعلم السر في السماوات والارض انه كان غفورا رحيما انه كان غفورا رحيما وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ ملك فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا لولا هي ملككم فيكون معه نذيرا او يلقى اليه كنز او تكون له جنة ياكل منها او يلقى اليه كنز او تكون تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا وَقَالُوا الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فلا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 جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لمن كذب بالساعة سعيرا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 وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا لَا تَدْعُ الْيَوْمَ كثيرا لا تدعوا اليوم تبورا واحدا ودعوه تبورا كثيرا قل اذالك خير ام جنة الخلد التي وعد المتقون قل اذالك خير ام جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء او ومصيرا كانت لهم جزاء او ومصيرا لهم فيها ما خالدين لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم كان على ربك وعدا مسؤولا فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء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 متعتَهُم وَآبَ أَم حتىَ نَسُذِكْرَ وَكانوا قَومَم بُور وَ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 وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا وقال الذين لا يرجون لقاء لقد اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَاتَّعَوا عُتُوًّا كَبِيرًا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَاتَّعَوا عُتُوًّا كَبِيرًا يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لا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 وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلْحَقِّ لِلرَّحْمَنِ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلْحَقِّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا وَيَوْمَ يَعْضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ وَيَوْمَ يَعْضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا الرَّسُولِ سَبِيلًا يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مع الرَّسُولِ سَبِيلًا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضللني عن الذكر بعد اذ جاءني لقد اضللني عن الذكر بعد اذ وَكَانَ الشَّيقانُ للِْإِنسَِ خَذُولام وَكَان الشَّيقَانُ للِْإِنسَِخَلُولان وَقَا الَّسُولُ يَ رَبِّ إِ قَوْمِ التَّخَدُ هذا القُرآانَ مَْجُور وَقَالَ الَّسُولُ يَ رَبِّ إِ قَوْن التَّخَدُ هذا القُرآانَ نَهْدُوران وَكَذَلِكَ جَعلنا لِكُلّنَبين عَدُوَ مِنَمُجدمين وَكَذَلِكَ جَعََّ لِكُِنَبين عَدُوًا مِنَمُجِمين وَكَفَابِ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه كَذٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَأَيْتَهُ تَضَرُّعًا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إلا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم اولئك شرم ما كانوا واضلوا سبيلا اولئك شرم ما سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا قُلْ نَذذهبَ إلىِ القَوْم الَّذينَ كَذَّبُ بآياتناَ فَدَم م بآياتنا فَدَن النَغناهُم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 وعاد وثمود واصحاب الرس وقرون بين ذلك كثيرا وعاد وثمود واصحاب الرس وقرون بين ذلك كثيرا وكل اضربنا له الامثال وكلن تبرنا تتبيرا وعاداً وثمود وأصحاب الرس وقروناً بين ذلك كثيراً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 ارَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا أَلَمْ تَرَرائِلَ رَبّكَ كَيفَ مَددَظض الله وَلَ شَ أل جَعلهُ ساكِنَاثُمَّ جَعلنَ الشَّممسَ عَلَيْهِ دَليلا ألَ عَلَيْهِ دَليلا ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَضًى يَسِيرًا ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَضًى يَسِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ وَهُوَ الذي جَعللَلَكُم الليلى لِباسَ وَالَّمَسُدَتَم جَعًَا النَّهَا غَ شور وَهُو الذي أَقْسَ لرزاحَبُ شْر بَين يدَيَرحمِ وَوهو الذي أَقْسَ لْرز حَبُ شْر بَين يدَرحمة وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا ۚ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 وَلَقدَ صَّتْناهُ بَلَهُم لَذكر فَأَدَ أَكتَر الناس إِللاا كُفُور وَلَ شئن لَعَثن فيِي كلّقرَرة النَّذير وَلَو شئن لَعَثناَا فيِي كلّ قرية نذيرا به جهادا كبيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح ج وَج بينهُ ما بغم زَخ وحجر محجرا وج بينهُ بغم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 وَيَعْجُون مِن دُونِ اللهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۗ أَيَتَّخِذُ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۗ أَيَتَّخِذُ جليلا على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش الذي خلق السماوات والارض ونايناهما في سته ايام ثم استوى على العرش الرحمن فاسال به خبيرا الرحمن فاسال به خبيرا واذا قيل لهم اسجدوا قالوا وما الرحمن واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن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 تَذَكَّرُوا أَرَادَ شُكُورًا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سلاما. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ والَّذين يَبتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجدَو وَقِيام والَّذلَ يَبتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجدَ وَقان وََّذلََا يَقولُونَ رَبَّّ نَصْرِف عََّ عَذابَجَهََّم والَّذلََا يَقولُونَ رَبَّّ نَصْرِف عَ عَذابَجه إن عذابها كان غراما إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا قُل لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا وَالَّذِينَ إِذَا انْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقُتُلونَ النَّفْسََّ حَبَّمَ اللهَّهُ إَِّا بِ حَقِّ وَلَا يَزْنون وَلَا يَقتُلونَ نَّفسََّ حَبََّ اللهَّهُ إَّا بِن حَقِّ وَلَا يَزْنُون يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب واامن وعمل عملا صالحا الا من فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله من تابا ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله من تابا والذين لا يشهدون الزور والذين لا يشهدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا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 وَجناال المُتقين إمام وَجلانِمُتَّقينَ إمام أل إكَ يُجزونَ الغفَةَ بمَا صَضرُ وَولقونَ فيِيهَا تحية وسَام اولائك يجزون الغرفة بِمَا اصدروا يلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعدو بكم ربي لولا دعاؤكم قل ما يعدو بكم ربي لولا فقد كذبتم فسوف يكون جزاما فقد كذبتم فسوف يكون جزاما لكم هذه التلاوه من موقع التاريخ إلى الله